أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أن فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 إعدلوا هو أقرب للتقوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم